جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل أليس كل كافر يكذب رسول الله فقوله اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك وكذلك قوله اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب كذلك ألا يدل على الدعاء على جميع الكفار التكذيب لله ولرسوله درجات هناك تكذيب مع محاربة ومعادات ومبارزه للدين وهناك تكذيب وعدم التصديق بهذا الدين لكنه ليس عن معادات ليس عن معادات لأهل هذا الدين بل احيانا يكون من الكاثر رفق بأهل الإيمان وتعاطف معهم ومساعده لهم إلى غير ذلك من المعاني ولهذا الكفار ليس على درجة واحدة ولهذا أيضا كانت عقوبتهم في النار متفاوتة فالكاثر المحارب أمره يختلف عن الكاثر غير المحارب واذا تاملنا سنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالكفار نجد أن الأمر يختلف من كافر إلى آخر بحسب حال الكافر في كفره وعتوه وعناده ومحاربته للدين وأهله ووجود هذه الخصال فيه أو عدمها فالمعاملة مع هؤلاء تختلف ليست على رتبة واحدة وقد مر معنا قريبا عندما قال الصحابة أو عندما قال الطفيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا كذبوا الله ورسوله رسول الله عليهم فمد يديه عليه الصلاة والسلام ف الصحابة أنه سيدعو عليهم فقال اللهم مهدي دوسا وأت بهم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم مهدي دوسا وأت بهم بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء للكفار في أمور غير ذلك مثل ما جاء في الصحيح لما جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا استسقي لمضر ومضر قوم من الكفار قالوا استسقي لمضر قال الي مضر هكذا قال عليه الصلاه والسلام الي مضر قالوا نعم فمد يديه عليه الصلاه والسلام وقال اللهم اسقي مضر وانزل الله عليهم الغيث وقال العلماء انه عليه الصلاه والسلام فعل ذلك تاليفا لهم تاليفا لهم ولهذا الكفار يختلفون يختلفون هناك كافر محارب كافر معادي كافر متسلط باغي على المؤمنين وعلى هذا الدين وكافر مسالم ليس منه أذى وليس منه سر والله جل على قال عن هذا النوع الأخير قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنت تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين وفي السنة وقد مر معنا طرف مبارك من هذه عليه الصلاة والسلام دعوات كثيرة لأفراد من الكفار بالهداية وهدى الله سبحانه وتعالى خلقا منهم باستجابته سبحانه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومما مر معنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لواند في أبي هريرة كان أبو هريرة يدعوها للإسلام وكان في كل مرة في كل مرة يدعوها للإسلام تسمعه في الدين وفي النبي ما يغضبه فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله لام أبي هريرة ادعو الله لأمي أبي هريرة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد أم أبي هريرة فذهب أبو هريرة إلى بيته فرحا مسرورا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولما وصل البيت وإذا بوالدته تغتسل وإذا بوالدته تغتسل وقالت مكانك لا تدخل علي كانت قد نزعت ثيابة وتغتسل ثم لبست درعها وخرجت إليه وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استجاب الله عز وجل دعوة نبي عليه الصلاة والسلام فانطلق أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا يبشره بدخول أمه الاسلام وإجابة الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فانطلق يبشره ثم طلب منه دعاء آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يحبب أبا هريرة وامه للمسلمين وأن يحبب المسلمين لهم قال فلم يوجد مسلم قال بعض الرواة لم يوجد مسلم إلا وَهُ يُحِبُّ أَبَى هُرَيْرَ لا يوجد مسلم إلا وهو يحب أَبَى هُرَيْرَ وَأُمَّةٍ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة ودعا لأمه أن يحبب أن يحببهم المسلمين وأن يحبب المسلمين إليهم لهذا قال بعض الرواة لا يوجد مسلم إلا وهو يحب أبا هريرة وأمه والشواهد على ذلك كثيرة جدا نعم يقول طفقك الله يا شيخ ذكرت قاعدة أن الالتزام بالأذكار الواردة في السنة أفضل من غيره فهل الحديث الضعيف الذي فيه ذكر أو دعاء ولكن معناه صحيح يدخل في هذه القاعدة من حيث أنه أفضل من غيره القاعدة تتعلق بالسنة الثابتة القاعدة تتعلق بالسنة الثابتة والأفضل للمسلم في كل وقت ما كان موافقا للسنة في ذلك الوقت فمثلا عند الأذان سماعك للمؤذن وترديدك معه أفضل من تلاوة القرآن مع أن تلاوة القرآن أفضل الذكر لكن عندما يؤذن المؤذن أفضل من تلاوة القرآن أن تسمع المؤذن وأن تردد معه ولهذا الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت بحيث يهتدي المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيما صح وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أما ما لم يثبت فلا يشمله ذلك خاصة فيما يتعلق بالأذكار الرواتب والأدعية المقيدة والأذكار المقيدة لا يعمل بشيء إلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أما الدعاء المطلق دعاء المسلم المطلق في حاجاته لو دعا بدعوة صحيحة المعنى في حاجة من حاجاته دعا بدعوة ولم يتخذها سنة الراتبة أو دعاء موظفا في الأوقات مخصصا في الأيام ودعا بها لحاجته فلا بأس بذلك حتى لو لم يرد لفظها في السنة فالمسلم يدعو الله عز وجل بما شاء من حاجاته ومطالبه الصحيحة فيما فيه مصلحه الله في ديني ودنيا لا باس بذلك ولا يلزم في مثل ذلك ان يكون لفظه ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ال